لآن ل ا ق ر م و س ل ل ه أكبر النابلسي م ل للعلوم ا ل د ي ي ن إ ا ك وإياك نعبد ن س ت ع ي ن عندنا ا ل ا م س ت ق ي م صراط الذي a a y e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 「なぜならた you、oh. Amen. ع ن ك م س ي ئ ا ت ك م و ن ا ب ل